وَإِنْ يَمْسَكْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ ليفوق لي نصيب بمن يشاء من فضي وهو الغفور الرحيم قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ குப குமா இ இல்லை அனால بسم الله الرحمن الرحيم عندي فلا